وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من أ ف و ا ه ه م إ ن يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على آ ث ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن افتلي على الله كذبا ً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 ه ن ا ك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واغضب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما تذروه الرياح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 فانطلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال أ ق ت ل ت نفسا ز ا ك ي ة بغير نفس لقد جيت شيئا نكرا قال أ ل م أ ق ل لك إ ن ك لن تستطيع معي صبرا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني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 ملك ياخذ كل س ف ي ن ة غصبا و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه م م ن ي ن فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ف أ ر د ن ا أ ن يبدلهما ربهما خيرا منه ز ك ا ة و أ ق ر ب رحما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 حتى إ ذ ا بلغ م ط ل ع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ق ن ا بما لديه قبرا ثم اتبع سببا